الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حم من التوراة ثم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 فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِمُ بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنَّه ملاقيكم